فقد أرسلنا نوعا إلى قوميني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذي I'm not مسكون على بنينا الذين ضيوا واتاني ما من عين ذي عليكم أن نرسمكموها وأنتم لها كارمون see you. إِنَّهُ مُلْكٌ زِينٌ عَلَاكِ حَامِضٌ مَنْ تَنَالُونَ قاوم مما يكوني من الله يغمض الله ينصرني من الله إن فوتهم. الله أكبر. أفلا تذكرون. لن يوسيهم الله خيرا. الله أعلم بما في آفسهم. Why not? Thank you.